وَكَمْ قَضَيْنَا مِنْ قَرْنٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَرْكُضُوا وَادْعُوا إِلَى مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا يَا فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا قامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه, لاتخذناه من لدنا بل نقضب بالحق على الباطل فادمغه فإذا هو ذاهق ولكم ويل مما سقون ولهمان في السماوات والأرض ومن ضيّنه لا يستكبرون عن نيبادته لا يستكبرون نيبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم إنقذون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 فهم معرضون